جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين والوالدين وجميع المسلمين آه. يقول السائل هل يجوز أخذ الأب الكبير إلى دار الرعاية إذا لم يكن عند أولاده دخل مادي هذه حقيقة من الأمور التي جدت في, في هذا الزمان وفي كثير منها تفريط من الأبناء وتثاقل للقيام بحقوق الآباء بل زرت بعض أماكن الرعاية لكبار السن فوجدت فيها ما يدمي القلب ألما بعض بعض الأبناء أودعوا اباءهم كبار السن ومضى عليه العشر سنوات أو الخمسطعشر سنة ومعه في نفس المدينة ولم يزره يوما زيارة لم يزره يوما ولم يدخل يوما ليطمئن عليه فهذه حقيقة من المصائب وحق الكبير أن يستبقيه الإنسان في بيته وأن يصبر هو وأولاده وأهله على مراعاته ويقول لنفسه يا نفس إذا صرت ضعيفا ماذا أريد من أولادي وماذا أطلب من أبنائي وكيف أريد أن أعامل به عليه أن أن يكون هو الذي يخدم والده وهو الذي يكرم والده وفي المجتمع ممن من من من من من يقومون بهذا الأمر ممن أكرمهم الله عز وجل بالهمة العالية والصبر من يعدون مثلا تعرف شخصا مكث إثنى عشرة سنة وهو إلى إج جنب والده لا يفارقه حتى مات ويقول الآن ألد أيام حياتي تلك يقول تلك ألد أيام حياتي وأطيبها عندي وأجد لها لدة إلى الآن وهذا من الله عز وجل بينما المضيع المفرط المهمل يكون تفريطه حسرة عليه في الدنيا والآخرة في الدنيا يلقى جزاء وفي الآخرة أيضا يلقى عقابا والواجب على الأبناء أن يتقوا الله عز وجل في آبائهم والقاعدة في هذا الباب واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه أن تأتي للناس الشيء الذي تحب ان يؤتى إليك هذه قاعدة في الباب ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ضع نفسك أنت الكبير وأنت المسن وبين أولادك في البيت ماذا تريد؟ هل تريد أن ترمى في دار عجزة وتهمل وتضيع؟ وبعضهم يدعي أنه لا يستطيع مع أن المسألة ليست مكلفة المسألة تحتاج إلى صبر. لا يريد منك طعاما كثيرا ولا يريد منك جهدا كبيرا. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبيه.